بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقا الذي يصطى النار الكبرى ثم لا